الغرام ولا بغفى أنا عم بتأمل فيه شو بيعجبني فيه كم بسأل أنا سهر لمست إيديك من ضحكت عينيك عم يوعى هواء مثل الطفل بصير مثل فراش بصير لما نكون سوا من لمست إيديك آه من ضحكت عينيك عم يوعل Like a child, it grows. Like a برعيني وناك ما بيغفى الغرام ولا بغفى أنا عم بتأمل فيك شو بيعجبني فيك عم بسأل أنا عم بسأل حالي لحالي عم بتوعي في جنوني شو اللي خلى حبك هاي بيسكت قلبي بياني